الحمد لله الحمد لله الذي تقدس وتنزه وتعالى حسنت أسماؤه وكملت صفاته فبلغت الغاية حسنا وكمالا أنزل على خلقه الشرائع وبعث فيهم الرسل ووالا فمن أعرض عما جاء عن الله فبئس حاله حالا ومن اهتدى واقتفى فيا حسن الجنة مستقرا له وما آلا فهل الدين إلا اتباع وما جعل الأمر إلا ليطاع وللنهي النهي إلا للامتناع والشرع كل الشرع مطاق ومستطاع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظم ربنا خلقا وأمرا وجلالا أبان لنا الدين حراما وحلالا صلى الله وسلم وبارك على رسوله وعبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلّى الله وسلم وبارك عليه وعلى أمته أتباعا وصحابة وألا أما بعد فاتقوا الله تعالى حق التقوى. وَٱتَّسِمُوا۟ مِنَ ٱلْإِسْلَامِ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ يَـٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَٱعْلَمُوا۟ رَحِمَكُمُ ٱللَّهُ أَنَّ ٱلدُّنْيَا دُولٌ قَدْ خَلَتْ عَلَىٰ عَادٍ وَثَمُودَ وَأَهْلِ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ وَأَنَّ ٱلْمَالَ عَرِيَّةٌ وَٱلنَّفْسُ عَائِدَةٌ إِلَىٰ خَـٰلِقِهَآ إِمَّا رَاضِيَةً مِّنْهُۥ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 اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك عباد الله أيها المسلمون كلنا سائرون إلى الله تعالى مسافرون إلى الدار الآخرة وهناك تنشر الصحف وتوضع الموازين فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولقد جاءت شريعة الله في هذه الدنيا لإخراج الناس من داعية أهوائهم حتى يكونوا لله عبادا وهذه هي حقيقة العبودية لله أن نستسلم له في شرعه وقدره وأن نتحقق من مراد الله لنأخذ به لا لنتحيل عليه أو نتهرب منه إذ مقصد وجودنا هو تحقيق هذه العبودية لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعبادة الله تعالى تتمثل في توحيده وطاعته وامتثال حكمه في أمره ونهيه وهل الطاعة إلا في الحلال والحرام؟ أيها المسلمون الحاكم بالحلال والحرام هو الله تعالى ونعرف حكم الله من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم لا بالهوى والتشهي وإن الله تعالى اصطفى من هذه الأمة من حمل الشريعة خالصة نقية كما جاء بها المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم وجعل اتباعهم سنة وهدى وترسم آثارهم سلامة ورشدا وأول أولئك وأولاهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل وهم أعلموا بمراد الله ومراد رسوله يليهم علماء الراسخون وأعلامٌ بالسنة قائمٌ أذابوا عمر الشباب وشطراً من سن الكهولة في حلق العلم والتعلم ثنياً للركب في النهار ومجافاتاً للنوم في الليل يقطعونه بحثاً والطلاعاً وحفظاً وتفقها يصاحب ذلك خشية تجلل الأفئدة وتقوى تعمر القلوب ناهيك عن رحلاتهم لفجاج الأرض تحصيلاً للعلم واستقصاءً في الطلب ثم بعد ذلك كله لا يتصدى أحدهم للفتيا في مسألة من دين الله إلا بعد أن يشهد مئة من أهل العلم أنه لذلك أهل وبهؤلاء حفظت الشريعة واستقامت الملة واجتازوا بها قرونا من الكيد والعداء كما يجتاز المركب لجج البحر وعواصفه حتى وصلت إلينا الشريعة بعد خمسة عشر قرنًا بيضاء نقية عباد الله وفي هذه السنوات المتأخرة ظهرت بادرة تنبئ بالشر وتفتح باب السوء بكثرة المتسورين على حما الشريعة بالخلط والتخوض في دين الله بلا ورع وازع ولا خوف من الله رادع تطير بذلك وسائل إعلام وشبكات اتصال تروج الشاذ من الأقوال وتفتي بالرخص حتى أحدثت عند الناس الاضطراب وأودت بهم في مسالك الانحراف ومن يفسد على الناس دينهم أولى بالعقوبة والمنع ممن يفسد دنياهم ولو كان كل قول معتبرا ما استقام للناس دين ولا عقيدة فإن لإبليس قولا ولفرعون مقاله ولكل إنسان رأي وفهم إذا لم يضبط بالشرع فلا حد لضلاله وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل أو وحي من السماء ولو ردوا لأهوائهم فلكل واحد عقل وكم من معجب برأيه لا يدري أنه إمام في ضلاله عليه وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وقد قال الله تعالى عن فرعون وملئه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار عباد الله وفي خضم هذا التخوض وكثرة من يبدي في الشريعة حكما وفي الدين رأيا فإنا نقول كما قال الأولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وإذا وقفت غدا أمام وإذا وقفت غدا أمام الله فلن تعذر باتباعك من لا تبرأ الذمه باتباعه ولا يوثق بعلمه ولا دينه ولا فقهه وورعه لم تأخذ عنه الا ما وافق هواك وطرحت قول العالم الرباني الذي يخاف الله ويخشاه ويعلم كيف يتقيه ويعبده وكيف يصل الى مرضاته وجنته ان الدين لله منه نزل والى جلاله يعرج والله الذي له الخلق والامر يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد والحق في المسائل المختلف فيها واحد والحكم عند الله ثابت مهما اختلفت أقوال المفتين وليست تبرأ الذمة بمجرد أن تجعل بينك وبين النار مفتيا ولكن الواجب على المكلف أن يتحرى وأن يعرف من يسأل ليخرج من التبعه ليخرج من التبعه ويصيب حكم الله عز وجل ويحقق مراده سبحانه والبليه كل البليه في القصد إلى الأخذ في القصد إلى الأخذ بأخف الأقوال في مسائل الخلاف وسؤال من ليس أهلا للفتيا والله يقول فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبسؤال غيرهم لا تبرئ الذم ولا يخرج المكلف من التبع إن حدود الله إن حدود الله لا تستباح بزلة عالم، ولا فتوى متعالم، ومن تتبع الرخص فمن تتبع الرخص فسق بإجماع العلماء وتحلل من ربطة التكليف، ومن أخذ ومن أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، والبر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوه. أيها المسلمون إن اللافت للنظر في المشهد العلمي اليوم ورغم وجود بقية من أهل العلم تترسم خطى الأسلاف وتعي ثقل التركة إلا أن حما علم الشريعة غدا مستباحا في كثير من الأحيان حتى دهمه الدهماء واغتاله الغوغاء وتسارع للخوض فيه أنصاف المتعلمين وأرباعهم واجترأ عليهم من لم تمس يده مختصرا فقهيا. أو شرحاً هاديثياً، ومن لم يسمع في حياته عن الأحكام التكليفية والوضعية، ودلالات الألفاظ على الأحكام، ومقاصد الشريعة، وموارد الأحكام ومصادرها، حتى إنك لا ترى أحدهم يعتمد على حديث منسوخ، ويستدل بأثر ضعيف، ويتكئ على شبهة أجاب عنها العلماء، وأصبحت المسألة الشرعية التي لو عرضت على أبي بكر لجمع لها أهل بدر. ولو سئل عنها أئمة العلم لا تدافعها أصبحت كثير من المسائل العلمية فريسة لصحفي أو عنوانا جاذبا لحوار فضائي أو فكرة لرسام هزلي وأصبح عرض كثير من أهل العلم وطلبته كلام مباح ومرتع خصبا للهمز واللمز واستمرأت هذا الأمر صحف ووسائل إعلام حتى أصبح لا ينكر. وصار يتصدّى للعلماء وفتاواهم من لا حظ له في العلم بل ولا حتى في الدينه ومع قناعتنا بأنه لا كهنوية في الإسلام ومع قناعتنا بأنه لا كهنوية في الإسلام ولا معصوم إلا سيد الأنام فإننا نعتقد في الوقت نفسه أن هذه سابقة خطيرة لا نعلم أن لها مثيلا في عصور الإسلام السالفات. إن مسائل العلوم الشرعية يجب أن تبحث حسب أصولها وبين أهلها الفاقهين بها إن المتطفل على مسألة شرعية ليس لها أهل كالمقحم نفسه في مسألة طبية بجهل بل إن علم الشريعة أشد خطرا وأعظم أثرا من علم الطب إذ تصلح بهذا الأبدان وذاك تصلح به الأديان وإذا تعين منع من لم يحسن التطبق من مداوات المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين قال الإمام ابن حزم رحمه الله ولا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون إننا في الوقت الذي نحتاج فيه إلى خالص ديننا ويموت فيه كبار علمائنا ويتفلت بعض أبناء المسلمين من أصول الدين فضلا عن فروعه، إلا أننا نرى علماء الشريعة في أكثر ديار الإسلام قد تناوب على الحط من أقدارهم الأغزام، وأصبح التنافس في التنقص منهم وأصبح التنافس في التنقص منهم مهنة الدقام أيها المسلمون، يا أيها المسلمون في كل بلاد الإسلام، إن الوقوف إلى علماء الشريعة في هذا الوقت. وفي هذا الوقت بالذات لو لم يكن الإسلام يستدعيه لكانت السياسة توجبه وتقتضيه ومصلحة الدنيا قبل الآخرة تومئ إليه وتستدعيه نعم أخطاء العلماء واردة وزلاتهم متصورة وشذوذاتهم مردودة وأخطاء العامة في فهم كلامهم أكثر ورودا وقصور فهم غير المختصين أكثر شيوعا إلا أنه على كل الأحوال تبقى للعالم حرمته وللعلم حرمه فالعلماء هم نجوم الأرض يهتدى بهم في ظلمات الجهل إن ظهر اهتدى الناس وإن غابوا تحيروا خير من وضع الثرى وأحسن المكلفين عاقبة إن قاموا بأمر الله ومن أسوأهم انفرطوا وخالفوا إن العالم يجتهد فيخطئ ويصيب ويوفق وقد لا يحالفه التوفيق ولكن صواب العلماء أكثر من خطائهم وتوفيقهم أضعاف زللهم. وهم في ذلك بين الأجر والأجرين. والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. أما غير العالم، أما غير العالم فهو آثم وإن اجتهد مخطئ لو ولو أصاب لأنه ليس من أهل الفتوى. فما له وللتكلم فيما لا يدريه. فما له وللتكلم فيما لا يدريه. والدخول فيما لا يعنيه وحق مثل هذا أن يلزم السكوت ويا أيها الناس لا تشبتوا فيكم عدوا ولا حاسدا ولا تتقحموا أمرا لا يزيدكم الخوض فيه إلا فرقة ولا يزيد أفهامكم إلا بلبلة ولا نفوسكم إلا تنافرا كفوا فقد كفيتم وانتهوا عن الاختلاف فقد نهيتم وترسموا خطى من عز عليه دينه وغلت عنده ذمته فلم يسلمها إلا لمن يعتقد أنه يقوده إلى رضا الله وجنته إن فتاوى العلماء لا تموت بموتهم ارضوا لأنفسكم ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولقد تكلموا فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر وإنهم مع ذلك لعلى صراط مستقيم واحذروا من حذركم منهم نبيكم صلى الله عليه وسلم بقوله سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم أخرجه مسلم قال الإمام النووي رحمه الله ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وفي الأثر دينك دينك إنما هو لحمك ودمك فانظر عن من تأخذ خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا قال النخعي رحمه الله كان الرجل إذا أراد أن يأخذ عن الرجل نظر في صلاته وفي حاله وفي سمته ثم يأخذ عنه ويا أهل العلم استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا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 أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وليس كل ما يعلم يقال ولا كل حق يذاع. روى الإمام مسلم بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فهذا أثر من معين حكمة أحد مبلغ الشريعة الكبار وفقهائها العظام وأحد أساطين علوم الإسلام فيه درس لكل عالم وحكمة لكل داع خصوصا عندما يضعف الدين في كثير من النفوس وتتأبى بعض العقول على التسليم للنصوص إن العالم لا يعين الناس على الافتتان فكم ممن هو على شفا جرف انهار والأمة اليوم في حاجةٍ إلى التثبيت إلى التشتيت وإلى الاجتماع إلى وقبل ذلك وبعده فإن قلوبنا ملآ بالرضا عما جاء عن الله والتسليم بما صح عن رسول الله لا نطأطئ بذلك رأسا ولا نتمحل له عذرا فكم طوت الأيام من ساخر وما زال الدين منتشراً وظاهرا والبلاء مكتوب على الخلق والسعيد من ثبت والله الموعد، ويا قوم، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. اللهم ألقل قلوبنا لوحيك وذلل المشارعنا لوج، وذل الجوارحنا لشرك، وأفض على نفوسنا من برد اليقين ما يجعل حياتنا مطمئنة وعن عواد الشكوك مستجنة. واجعل مثوانا ومنقلبنا إلى الجنة اللهم أصلح لنا ديناً الذي هو عِصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموت راحةً لنا من كل شر أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم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 وفي معرض قضايا الأمة الكبرى فإنه لا يمكن لأحدٍ أن يغفل عن مشهد الحصار في فلسطين والاحتلال المستمر والتحدي السافر للمبادئ والقوانين ويأبى القتلة إلا أن يستمروا في القتل ويوماً بعد يوم يؤكدون على أرض الواقع ما وصفهم به القرآن وأنهم أشدُّ الناس عداوةً للذين آمنوا فها هي سفائن الحرية المتجهة إلى غزة تقادل الأسر وحامل أمل الحياة لأهل غزة تسلب حياتهم ترى الأدوية في المراكب متناثرة وألعاب الأطفال مبعثرة كأنما هو حرام على أهل غزة أن يتداووا وجريمة أن يلعب أطفال غزة كما يلعب الصغار ولسنا بسدد الوصف فقد رأى العالم كله ما جرى وأبصر إن على العرب والمسلمين أن يعو أن الحصار المفروض على غزة ليس حصارا على أهل غزة فحسب وإنما هو حصار على كرامة الأمة وإرادتها هو تحدي لكل حر في العالم هو اختبار لدعاة الحقوق وحماتها هو فضح لكل الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالإنسان وكرامته هو صفة لكل دولة حامية لذلك الكيان أو راعية لتلك الشراذم أو حتى مبررة لجرائمهم واعتذرة لاعتداءاتهم ومن أمن العقوبة أساء الأدب ومن أمن العقوبات أساء الأدب إن فك الحصار عن أهل غزة فرض كفائي على الأمة وأمانة في عنق كل حر شريف في هذا العالم يجب ألا تدخر الأمة وسأم في ذلك. وأن تستنفد كل قواها السياسية والاقتصادية لرفع الظلم وفك الحصار وإنهاء الاحتلال إن الرضا بهذه الحال مؤذن بعقوبة معجلة من الله وإنه لمؤشر على ضعف الإيمان فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم إن قهر الشعوب واضطهاد الأمم وتوالي المظالم من أقصر الاحوال عمرا وأسرعها رجوعا على الظالم وقد خلت من قبل المثل وقد خلت من قبل المثلات ولنا في التاريخ عبر وآيات إن استمرار هذه الحال مذكية للعداء بين الشعوب مميتة لكل دعوة للسلم والتقريب مفسدة لكل نشاط يبشر بحسن النوايا بين الأمم. لا يمكن الهناء بمنتجات الحضارة أو التنعم أو التنعم برفاهيتها، وطبول الحرب تدق، ودماء الأبرياء تسفك، وأرضهم تسلب وتنتهك، وشعوب الأرض تشعر بالتمييز والعنصرية، والقادرون من دول العالم يعينون الظالم على ظلمه، ويدينون الذبيح، ويدينون الذبيح وهو يتشحط في دمه ومع هذا. فلا بد من وقفةٍ هنا نسجل فيها الشكر والتقدير لكل أحرار العالم وشرفاء الشعوب من كل عرق ممن انعتق من أسر الإعلام الصهيوني والتضليل العالمي ليعلن رفضه للظلم وشجبه للاعتداء ومطالبته بفك الحصار عن أهلنا في غزة إن ذلك مما يبشر بالخير ولعلها بدايةٌ لصحوة الشعوب المغيبة عن الظلم الذي طال ليله وطال ويله واشتدت ظلمته وعند اشتداد الظلام ينبثق الصباح وعلى الإخوة في فلسطين أن يستزيدوا من وسيلة نصرهم وكسب ثقة العالم في اجتماع كلمتهم واتحاد صفهم بعد الصدق مع الله ربهم وترسوا منهاج النصر الحق وحدوا الصف وأجمعوا الأمر واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم هذا وصل وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله اللهم صل وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وارضى اللهم عن الأئمة المهديين والخلفاء المرضيين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين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 اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى اللهم أتم عليه الصحة والعافية اللهم وفق النائب الثاني لما فيه الخير للعباد والبلاد واسلك بهم جميعا سبيل الرشاد اللهم كلهم موفقا مسددا لكل خير وصلاح اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجمعهم على الحق والهدى اللهم احقن دماءهم وآمنهم في ديارهم وأرغد عيشهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصر المرابطين في أكناف بيت المقدس اللهم ارفع الحصار عن المحاصرين والضر على المتضررين واجمع المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بالصهاينة المحتلين اللهم أنزل بهم بأسك ورزك إله الحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا واستغفِرنا ويستر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك أموالنا ربنا اغفر لنا ولوالدنا ووالديهم وذرياتهم إنك سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين